غير المغضوب عليهم ولا الضالين وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا عليا إنه كان صديقا نبيا ورفعناه قال الله عليهم من النبيين من النبيين من ومن من حملنا مع نوح ومن ذريات ابراهيم صم جدن وابكي يا الله أكبر. الله أكبر. الله الله فخلف من أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إنه بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والفق وما بينهما فاعبدوا واصطبرن عبادته هل تعلمونه سميا الله الله أكبر سمع الله من حمده ربنا لك الحمد الله الله, الله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 سوف أخرج يحيى أو يذكر الإنسان أن خلقناهم من قبل ولم يكو شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جدا انَّ مِنْ كُلِّ شِعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتْيَاءَ ثُمَّ نَرَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِالنَّصِيحَةِ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا فَارِدٌ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ وقوم ولدروا القارين فيها جسيا وإذا تطلع عليهم آياتنا بيانا قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفرقين خير مقابه ورحسن لي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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدا الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير سمع الله لمن